الذين الحق وختره لذلك المبطن الله الذي جعلنا كل انعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبنوا عليها حاجه في صدوركم علي كُنْتُ نَحْنُ لَهُ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اكثر منهم واشد قوها واثرا في الارض واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بمن انتم من اللن فَرِحُوا بِمَا مَرٌّ دُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا أَمَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ سنة الله التي قد خلت في عباده وخزره مالك الكافرون